يا الغيري ما رح بتكون بتلبق قربك حياتي يا الموت ببعدك بيهون يا بتكوني لي يا الغيري ما رح بتكون بتلبق قربك حياتي El mawt yiboudak bimon Hok bik lak bahar wghamim Shamsu dafa nar harir Ya bni bay طفي نارك بقلبي وعيد عيب شيلك غريب اا بتكون بموت الحب لو ضاع وسود القلب يا كل الكل بتكون يا ليلي ما بتموت بمحيكو بمحيعنك شو مكتوب بغير حروف كان جراح بقين الليل وصافا هون بلك بحر وغني شمس سودا نار وحر يا من مشي على نفس الطريق قلت لك بعيون يبطف نارك بقلبي وعقيدة بشيلك غريب يا بتكون الليل يا الغيري ما رح بتكون يا بتغلب قربك حياتي الموت ببعدك بيون